غير الموضوع عليهم ولضانين وما بكم من نعمتها فمن الله وما بكم من نعمتها فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجئون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 حكيم الله الله اكبر, أكبر سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله اكبر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 يَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَبَّه وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَنصِفُهُمُ الْأَسْمَاءُ هُمُ الْكَاذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى وهدى ورحمه لقوم يؤمنون الله الله اكبر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 أَمَنِ السَّمَاءَ مَائِمَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لايه لقوم يعقلون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 فَمَن كُن مَن يَرُد الى ارْذَلِ الْعُمُرِ لَكَي لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِير وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنَّ الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَضَا نِعْمَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ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 فَهَذِهِ الْبَاطِلُ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اللَّهُ أَكْبَر, الله أكبر. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر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 Qayri al-maghdubi alayhim wala al-dham.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 رب الله مثلًا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه ومن رزقناه مننا رزقا حسنا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 ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون الله اكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر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 ثُمَّ لا يُؤْثَنُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ وَلَّوْا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا لدنهم عذابا فوق العذاب فيما كانوا يفسدون الله الله اكبر سبحان الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد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 لِأُمَّتِهِ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ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 ولا تنقضوا اليمين بعد, بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا واوعد بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا اليمين بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كاللتي نقضت غزلها من بعد قوه انكثا ان كفت اتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يعلمكم الله به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 ولا تسالن مما كنتم تعملون الله أكبر الله اكبر سنع الله لمن حميدا ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر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 والله اعلم بما ينزل قالوا انما اتى مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا ليثبت الذين امنوا وهدوا وبشرى للمسلمين وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُم يُقَالُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي الْاُحِدُّونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ الله أكبر الله أكبر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 كَهُمُ الْمُلْكَانِبُونَ مَا كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنَّ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ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 Allahu aqbar Semع Allah لمن حميده Rabbana ولك الحمد Allahu aqbar Allahu aqbar Allahu aqbar Allahu aqbar Allahu aqbar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 تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفا كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت امنه مطمئنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر ان الله اكبر الله اكبر الله, أكبر الله أكبر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 غَيْرِ النَّافِضِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ ضَالِّينَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ إِذْ تَبَوَّأَ هَذَا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا حنيفًا وما كان من المشركين انما جعل السبعت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه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 وَنَصْمُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ